بكل بالمرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلانه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فَيَقُولُ ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَغَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ